السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع كتاب الله الكريم فضيلة المقرئ الشيخ محمد الصديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من كتاب الله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصفون <تصفيق> <تصفيق> وله الحمد في والسماوات والأرض وعشيا وحين توهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك اللَّذِي وَضَعَ لَكُمُ الْيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ يَمِنَ الْمَجِيتِ وَيُخْرِجُ الميت مَن فِي من حَيًّا الله اكبر وَيُخْرِجُ مَن ثَمَنَ الرَّحِيمِ بَمَا عَدَمَ وَتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ آمِنَ <تصفيق> ان خلقكم من تراب ثم كنتم نسما ثم اذا انتم بشر تنتشر فَلَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Yeah. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن سماءا اوض بامر ثم إذا دعاكم دعوا وله من في السماوات والأرض كل له قاد وَالَّذِي يُمْدُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْمَاءَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ بَ لَكُم مَثَلَم مِن أَنفُسِكُمْ فُوسكُ ملَكُم مِنم مَلَلكَك أَم نُكُم مش مَكَ هلكُم هل مِم مَن لَكَك أَيمُكُم مِنْ شُورَكَ أَفِي مَلََ زَوْكُ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل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 التموج كان لي دين حنيف في طور الله التي فطر الناس عليها اذا لا تدليل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقم وجهك للدين حنيفا فقرة الله التي فطر الناس عليها لا تمديل لخلق الله ذلك ذلك الدين القيم ولكن أكثر أقم وجهك للدين حنيفا فطورة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقون وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقون صلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فروقوا دينهم وكانوا شيعا بحزم بما لديهم فرحوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> منين <بينا> الى أنق و ولا تكونوا من المشركين من بيني تقو وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا يرحون منيبين الي واتقوه وأقيموا الصلاة Don oh. فرحوا بها وإن تصرهم سيئة بِمَا قدمت أيديهم إذا هم a oh. ذلك خير للذين يريدون cha Ha uh -huh. من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا ليلفلك بأمره ولتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكون ومن آياتي تَجْرِي الْأَرْضُ بِأَمْرِ رَبِّي وَلِتَغْتَمُوا مِنْ فَضْلِي وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أرسلنا من قبلك رسلا إلى قول the وَكَانَ حَقٌّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ <تصفيق> أَلَا ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُنزِلُ ٱلْحَبَّ تِسَانِى فَأَخْرَجَهُۥ نُضِيجًا فَكَسَفَ Oh! Oh, و العليم القدير الله أعوذ بالله أعوذ بالله jala min ba'di da lòc qu'ma